وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 اِذَا جَاءُهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْ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 إِلَى دُخُولِ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَخَانِدِيْنَ فِي غَاءَ فَبِئْسَ مَا سُؤَالُ الْمُتَكَبِّرِيْنَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُم خَزَنَتُها سَلاَمٌ عَلَيْكُم طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ